بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعزلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على ما يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون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 وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه نحما طريا وتستخرجوا منه حية فالبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 بالذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عبن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجذي الله المتقين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 مَتْرُسُلًا أَنِ اعْبُدُوا الله وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ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 بلَّا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي أَقْتَلَفُوا فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ إِن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 أو يأخذهم على تخوف، فإن ربكم لرؤوف الرحيم. فوَلَمْ يَرَوْا إِلَّا بَأْخَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدَ الْلَّهُ وَهُمْ دَاخِرُونَ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 ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم فالله لا لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَبُرٍ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ لَيَمْسِكُهُ عَلَاهُنَّ أَم يَدُ السُّوءِ فِي التُّرَابِ أَلَيْسَ هَٰذَا مَا يَحْكُمُونَ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 فَرَفُولَ كَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُهُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَلَابٌ أَلِيمٌ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 وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْضِ لِعُمُرٍ لَّكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ كَمَالَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَزْقٍ رِزْقُهُمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ عَرَفَاتٍ وَيَوْمَ اعْتِكافِكُمْ تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ عَرَفَاتٍ وَيَوْمَ اعْتِكَافِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ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 وَيَوْمَ نَبَعَكُمْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا كُمْ مَا لَا يُهْذَنُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُضَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا سُوءَ كَوَائِهِمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَالْقَوْا إِلَيْهِمْ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ مُكَذِّبُونَ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 إن الله يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكث تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربعة من أمة.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 ولا تسالون عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخنا بينكم فتذل قدم بعد سجوتها وتذوق السوء بما صدقتم من سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 ولنجزين الذين صبوا أجره بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم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 ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآفرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون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 يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعب الله فأذاقها الله نبات الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون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 وَمَا أُنزِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَن يَذْكُرِ الْغَيْرَ بَاغِيًا وَلَا عَادِيًا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا مَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم وعلى الذين هادوا حرا ما قصصنا عليك من قبل وما ضلناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون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 وَإِنَّ ظَفَتُم فَعَاقِبٌ بِمِثْلِ مَا حَقَبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ مَصَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ اصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم